للرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمستلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن من أهم الأحكام التي تتعلق بالوقف فيان لزومه وأن من صدر منه وقف على وده صحيح نعتبر شرعاً فإنه مهزم بهذا الوقت ولا يجوز له الرجوع عن هذا الوقت ومن هنا شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان حكم عقب الوقت وقد تقدم أن العلماء رحمهم الله في العقود يبحثون مسألة نوعية العقب هناك عقوب إذا صدرت من المكلف فإنه يلزم بها شرعا وليس له خيارة الرجوع إلا إذا رغي الطرف الثاني من أنزلة ذلك البيع والإيجارة فإذا باء شيئا وتم البيع على الوجه المعتبر ليس من حق الباع أن يربع ولا من حق المشتري أن يربع إلا إذا رضيها أو تراض الطرفان واتفق على الرجوع برضا منهما فلا اشتاد هذا النور يوقف باللدون فالعقد الذي يجيد الظلماء حقيقته هو العقد الذي لا ينلك فيه أحد الطرفين الرجوع عنه إلا برض الطرف الثاني هناك نوع من العقود جائز ويمكن لكل الطرفين، لكل واحد من الطرفين أن يرجع ولو لم يرضى الآخر فلو نظرنا إلى بعض العقود التي سامح فيها الشريعة كالهدى والعطية فإنها ليست بلازنة ما لم تطبط فلو قال له وهبتك سيارتي قال قبل هذا يسمى عند الظلماء عقد هدى لكن إذا لم نعضيه السيارة ويوجد منها فلو نحق في الوجود وسنضيّن هذه المثلة إن شاء الله الصدقة قال تصدّقت عليك بمئة دينار أو بمئة ريال أو بألخ قال قبل تصدّقت قبل هذا عقل الصدقة ولكن لو لم يعضيه الصدقة ولم يقبضها له الحق أن يرجع وللطرف الثاني وهو المسكين أو الموهوب له له الحق ان يقول قبل ثم يقول لا اريد ليس ملزم بقبول الصدقه ولا بقبول العطيه هذا النوع يسمى العقد الفاسد وتوادر الطرفين هناك عقود وصف بين هذين النوعين تذلم احد الطرفين ولا تذلم الطرف الاخر مثلا كالجعد تقدم منا انا ان رد من لو قال من وجد السياره الضائعه ارده ألف ريال فإنه من حق أن يرجع عن هذا الكلام الذي قاله فلو قال شخص انا سأبحث عنها أو قبل سأبحث لك عنها فإن وجدتها فلي الف. فاتفق الطرفان ثم رجع الرجل الأول أو رجع الطرف الثاني الرجل الثاني كل منهما له حق الرجوع ما لم يجد السيارة فيكون الطرف الجاعل مذلما بدفع الجعل فتلزم الجعالة الجاعد دون المجعولة فلو قال شخص هذه المقالة من وجد سيارة أو إذا عالت فري هذا المنسوس وقرأت عليه ورقيته ورطيك ألفا فإننا حقي أن يرجع هذا الجعال إذا اتفقه لكن لو شرع الراقب وأنضى وقتا أو جهدا كما تقدم معنا فإنه لا ينلك الجاعد الرجوع إلا برضا الثاني ما لم يعطيه حقه واستحقاقه في الذي فات عليه دا بين العقد وما بين الشر إذن هناك عقود تلزم الطرفين عقود تلزم أحد الطرفين دون الآخر وعقود لا تلزم الطرفين البداية هذا من حيث أنواع العقود الوقف لو قال أوقفت داري هذه على المساكين فإنه إذا صدر الوقف على الرجل المعتبر لا ينبك الواقف ودعا الواقف وليس لحقه أن يبطل هذا الوقف إذا كم صحيحا معتبرا شرعا ولذلك قال المصلف والوقف عقد لازم الوقف عقد وقد تقدم أن العقد يعرفه العلماء لأنه ربط أجزاء التصدف ربط أجزاء التصدف يكون بالإيجاب والقبول أوقفت جاري عليك قال قبلت هذا عقد وقت فإذا تم عقد الوقت على الوجه المعتبر شرعا فإنه لازم أجمع العلماء من حيث الجملة على أن الوقت عقد لازم والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصته حينما أوقف بستانه بخيضة وأن المبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت حبثت الأطلاء وتصدقت بالثامرة على أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث فإذا تأملت قوله عليه الصلاة المفتنان لا يباع ولا يوهب ولا يورث فإن المبيه وسلم ألزمه بالصدقة التي خرجت له وجعلها ما قد انتخلت منكيتها من عنه بدليل أنه لم يصحح بيعها بعد ذلك ولا هبتها ولا أي تصرف فيها فقال غير أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورف فلما قال لا يباع ولا يوهب تصرف في الحياة ولا يورف بما يكون بعد الموت ودناء على ذلك فإنه ألزمه بما يسر منه من الوقفية فدل على أن عقبه الوقف لازم أجمع العلماء على هذا لكن هناك خلاف لبعض عن العلم رحمه الله حيث قال بعضهم إن الوقف يجوز للواقف أن يرجع عنه بشرطين الشرط الأول أن لا يقضي قابل بهذا الوقف والشرط الثاني أن لا يكون وقية بعد الموت فإذا أوقف دارا أو مزرعة وقبل أن ترفع إلى القاضي فيحكم بالوقفية ولن يجعلها كوثية فإن من حقها أن يرجع وهذا القول هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله ويحكيه ويحكى العلماء ولا أعرف سند صحيحا عن علي وعبد الله بن سعود وعبد الله بن عبدال رضي الله عن الجميع لكن المشهور أن الذي خالف لهذه المثلة هو الإناء المحنيفة رحمه الله أما جماهير السلف والخلف والأئيمة رحمه الله على أن الوقف لازم مطلقا لا ينبك الواقف الرجول اجتدل أصحاب القول الذي يقول أنه من حقك أن ترجع عن الوقف ما لم يخذ به القضاء أو يكون وصياً استدلوا بحديث عبد الله بن زيد الانصاري صاحب الاذان رضي الله عنهما وارضاه انه تصدق بمستان ثم جعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل النظر فيه لرسول الله صلى الله عليه فلما رفع الى رسول الله, الله جاء ابوه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انه لا لا لنا أو لا طعمة لنا إلا من هذا المسلام وقد تصدق به فرد عليه الصلاة والسلام صدقته وجعله لوالديه وجعلها لوالديه هذا الحديث روى محامل وغيره وجه الدلال من أن النبي صلى الله عليه وسلم أضطل وقفية عبد الله بنزيل رضي الله عنه من فدل على ان الوقف ليس دلال وأن من حقك أن ترجع عن الوقف وعندما رب الجمهور لأن هذا الحديث على فرض صحته في فيه إشكالات الإشكال الأول أنه قال تصدق واللواية جعله صدقة والصدقة غير الوقف لأن الصدقة قد تكون من الإنسان تبرق عن ما يقصد به الوقفية يقصد به مطلق الهبل الأمر الثاني وهو الأقوى في الجواب أن الحديث نس فيه وجعل الأمر لرسول الله القلاة فيه فمعناه أنه جعل انضاء هذه الصدقة على هذا الوقف مشروطا بموافقة المبيه القلاة فلما رجع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبثه صدقة ولم يبثه وقفا لأنه معلق على رضاه حينما اشتكى له والده وصرفه عليه الصلاة والسلام إلى والديه ولذلك ورح الجستان من بعدهما كما جاءت الرضاية هناك أجوبة أخرى لكن الحقيقة لا يقرأ هذا الحديث على معارضة الحديث الذي معنا فإن قال قائد إننا إن قدمنا أن لفظ تصدق يعتبر من أنفاظ الوقف فالجواب عنه أنه أن اللفظ جاء في الحديث وصل ولم يأتي وقفية ولذلك قال جعلها صدقة وفرق من أن يقول يكون من كلام عبدالله من جعلتها صدقة وبين أن يفجى أنه تصدق بها وفي ذلك إلى اللفظين ومن هنا يقوى مذهب جماهيل السلف وخلف أن الوقف لا يملك صاحبه الوجوع عنه وأنه إذا صدر على الوجه المعتبر شرعا فإن العقد له لازم. <تصفيق> وَالْوَقْفِ عَقْضٌ لَاثِمْ لا يَجُودُ فَسْقُهُمْ قوله رحمه الله لا يجد فسقه الفسق بإذانة وقد تقدم معنى أن فسق العقود إبطال لها وأننا إذا حكمنا بفسق البيت فقد أبطلناه وإذا أبطلناه أوجب هذا الحكم أن نرد الثمن للمشهرين والمثمن للبائد هذا بيناه لما تقدمنا في البيت يقول رحمه الله والوقف عقد لازم لا يجز فتفه أي لا يجز للقاضي أن يفتخ وقفا إذا ثبت على بوش المعتب ولا يجز للشخص نفسه أن يحكم بأن وقفه باطل وأنه لا يعتد به ما دام أن الوقف صحيح ولا يجز له أن يتحل هذا الوقف ما لا يفتحل من الأوقاف باسم أنه مرسوح أو أنه بابه كأن يقول هذا الوقف أبطلته أو فتخته أو مزرعة التي أوقفتها رجعت عن وقفيتها أبطلت وقفيتها فسخت وقفيتها لا يجوز لأحد فتصر وقول لأحد مكر وكل هذا شرقه أن يكون الوقف قد استجمع الا اصطفات المعتبر شرعاً بالحكم بالفحته والزن كل هذا اذا ثبت ان الوصف صحيح بمعتبر شرعاً لا يجد فسخه واذا قيل لا يجد فسخه فنعناه انه لو قضى قاراً بان هذا الوقف فاسد وفسخه دون ان يكون عنده مبدر شرعي من الفسر فان قضاءه لا غير وحكم به باطل ويأثم شرعاً وكذلك الواقف لو قال من زرعة التي أوقفتها أبطلت وقفيتها فيا أثناء خذوها أو اقسموها مرافا فإنه قد انتهت حدود الله واستحل ما حرم الله عز وجل عليه فهذا قوله لا يجوز حذر لا يجوز حذر لا من الواقع ولا من قيشه لا يجوز لأحد الهسر وأحد ذكره لكن هناك استثناءات في مسألة المناغلة في الوقت وهذه المنسبة إشكتنا فنبهد أن لها ضوازق وأنها جائدة عند الضرورة وحافة ولا يباع إلا أن تتعطن منافعه قلوا رحمه الله ولا يباع أي لا يجوز بيع الوقف والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عمر رضي الله عنه غير أنه لا يباع وهذا الحديث نص صريح في تحرير بيع الوقف وأن الوقف مؤبد لا يجز لأحد أن يبيعه بعد صدور وقفية لكن إذا وجدت الحاجة ووجدت الضرورة فهذه مسألة مستثناء ولا تعالى هذا الأرض ولذلك الميت محرم لكن إذا وجدت الضرورة حلت وإذاحتها وحيها عند الضرورة لا يقصد أنها مباحش في الأرض لا يباع أي لا يجزو بيع الألطاق بإجماع العلماء رحمه الله كما ذكرنا للحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير أنه لا يباع في رواية ولا يبتاع أي لا تبيعه ولا تشتريه لا تشتري الوقف إلا إذا قضى القاضي بجواجبه طيب ما الدليل النظر نادلنا أننا قد عرفنا أن الأشر قد دل على أن الوقف لا يباع فما هو الدليل من جهة النظر ومن جهة الأصول هو الجواب أن الوقف إذا حكمنا بصحته فإنه تخلو يد الواقف عنه يعني تزد ملكية الواقف له ولذلك ما الدليل على أنه تزد ملكية الواقف عنه من السنقل غير أنه لا يباعه ولا يوهب ولا يوغف فجعلت الصفوفات المالك لاغية فمعنى أنه لا يملك الوقف وهذا طبعا مجمع عليه من حيث الأصل أنه إذا تم الوقت واعتذر أنه لا يملك فإذا أثبتت أن ملكية الواقف قد زالت على الوقف فالبيع اشترت في الملكية ولا يمكن أن يبيع شيئا لا يملكه وأنت قد استدلقت بالسلمة على أن الواقف قد خلت يده من الملكية وعرية وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يصح أن يجعله لكن من الذي يبيعه, يبيعه القارب وهذا الذي جعل الورناء دائما يقولون إن الأوقاف لا يصح بيعها إلا بقضاء قاضي لأنه ليس تمنوك بشخص بعيد شخص الذي يلدك الواقف أخرجها عن ملكية والذلك تقول تخرج الملكية مؤبدا على التأديد يعني تخرج خروجا مؤبدا لا يملك أن ترجع إليها الشهر هي خروجها مؤذلة وذكرنا أن من قال أوقفت داري هذه السنة لا يصح لأنه سيعيد ملكيتها إليه والوقف يخلق يدعى المكية ويعليها فالسنة قاضية بهذا فإذا أثبت أن السنة أخلط يد الوقف عن ملكية الوقف فإنه لا يصحني بها لأن من بيع الشرط حتى أن تتصرف وتبيع شيء أن تملكه والسنة دلم على أن الواقف لا يملك فصار ضيح الوقف من الواقف دون وجه شرعي بأن باطن لأنه ضيح لما لا يملك وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث هكيم الحزان في السنة لا تبئ ما ليت عندك وعلى هذا قالوا لا بد لأن يقدر قاضي لأن القاضي جعل شرعا للنظر في المال في, في الحقوق والأموال ونحنها التي لا يُعرض مالك فهو يتصرف بولاية عامة لأن ولي الأمر حوض له نظر في مثل ذلك إذا كان وقفا فلا مالك له فإنه فينئذ يقضي لجواز ذيه بعد أن تتوفر الأسباب الدائية للشكم بهذا أي لجواز ذي الوقف إلا أن تتعطل منافعه إلا استثناء والاستثناء إخراج لبعض ما يتناوله الله إذا كان الوقف لا يجوز بيعه فهناك أشوال مستثناء يجوز فيها بيع الوقف فقال رحمه الله إلا أن تتعطل منافعه أن يجوز بيع الوقف بشرط أن تتعطل المنافع والمنافع جميعا من شعر ومنافع مثل السكنة فيه ومثل السمعة من المستان آآ آآ السكنة في تتعطل منفعة السكنة بأن تتهدم العمارة وتتهدم الغرف الموقوفة للسكن بحيث تصفح غير صالحة للسكن ولا يمكن سكنها أو تتعطل منافعها بأن يغرق المكان ولا يمكن لأحد أن يسكن فيه فحينيه انتعطلت المنافع ولا يمكن أن ينتفع الموقوف وعليه هذا الوقت تتعطى المنافع بانهدام الدار سقوطها إذا انهجلت وتكسرت ولا يمكن أن يسكن الإنسان هداري مهدنا تتعطى المنافع المزرعة بأن ينضب الماء يكون فيها ماء ثم تجف عيونها أو آبارها أو تنقطع الموارد التي تغذيها بالماء تصفح عطشها كي يموت حينئذن تعطلت منفعة البستان في هذه الأحوال إذا تعطلت المنافع, المنافع الوقف يشترض أن لا يكون هناك دخل للتقصير والتفريق فالناظر للوقف مسؤول أمام الله عز وجل على بعائق مصانح والنظر فيه وكل هذا أمانة في عنقه يحافظ عنها بين يدي الله عز فالواجب عليه أن يبدو كل الأسباب لبقاء الوقف وأن ينصح للوقف ويكون نصيحته للواقف خاصة إذا سبله على وجوه الخير وكان ميتاً ينتظر الأجر والثواب وينصح للموقوف عليهم كالفقراء والبعثاء والأيتام أرام المحتاجين وبالأخص إذا كانوا قرابة فإنهم أحود إلى حصول هذه المنافع من الوقف فإذا تعطلت المنافع دون تفريق منه اشتكى إلى القاضي ويرفع الآن إلى القاضي أن هذا الوقف قد تعطلت منافعه يخرج القاضي منافعا من أهل الخبرة وذوي النظر للتأكد من تحة هذا الذي ادعاه النظر فإذا تبت أن الوقف تعطلت منافعه ينظر هل بالإمكان أن يتنازل عن جدء من هذا الوقف في مكانه بحيث يديها قطعة منه ويبقى وقفاً له الباقي وقفا ويصلح به الباقي فحينا ينهي لأن بيع الجزء مقدم على بيع القر وبيع الأقل مقدم على بيع الأكثر فالأصل عدم جوال بيع الوقف فإذا أنك أن يبقى الوقت في مكان كأن تجف عيون البستانة ولكن يقول عن الخبرة أن هذه المزهة غزيرة بالمياه غير المزهة التي كانت فيها أبار الوقف الأولى وتحتاج إلى حفر آبار والوقف معطل المنافق يحتاج أن يبيه من الوقف للأجل أن يحفظ بثمنها آباراً ويغذي بها ما بقي من الدستان للغلال ما يجب أن يحكم مباشرة للبيت لأن ما جاد للضرورة والحاجة يقدر بخذرها فإذا أردنا أن نبيع الوقف ننظر هل المصالح التي نريد تحقيقها يعود الوقف بحاله وقفاً لا منفعته يتحقق ببيع الكل أو ببيع الجزء فإن كان ببيع الجزء وجدها لقابي أن يحكموا ببيع الجزء الذي يتحقق به المسلحة وتندلئ من ولا يفتي ولا يقضي, ولا يقضي ولا يقضي القاضي ولا يفتي المفتي لجواب ديع الكل لأن من صلى عن ديعه فقال لا يباع فإذا لا نبيع إلا إذا وجد حاجة فلما كانت في حاجة يمكن تخطيطها بديع الجزء لم نستدح ديع دقيق لأنه باقل على الأصل مجمع التحييي وهذا أمر الحقيقة أمر مهين جدا غير تساهل لدعو من الناظر أنه يضع الوقف المثل الثاني إذا ادعى الناظر أنه يريد نقاء ضيع الوقف لأن المنفع قليلة في هذا المثال كثيرة في المثال الآخر فإذا كانت دعواه على هذا الوجه فإنه لا تلبى حاجته ولا يجاب إما ما مدان الوقف له منثلة وولو كانت المنفذ قليلة في زمان فقد يأتي زمان تستعيد في هذه الأرض قيمتها ويستعيد الوقت, الوقت في حارف فلا يجد أن يتفضل لأنه لو فتح هذا الباب لتلاعب النفس الأوقات في كل زمان من أن ذلك لو قلنا إن قلة المنفذ لأن كانت أمارك تؤجر مليون فأصبح تؤجر بمئة ألف ففي مئة ألف يمكن تحقيق بالصدقه بها وتصديقا ان الجمهور الذي شرطها الواقف وذكرها الواقف فنزلت المصلحه الى العشره وما دام الوقت باقيا ونزل الى العشره نقه على حال ولا يختي بجواز بيع ولا يقبل القاضي بجواز بيعه لغيره لان لو فتح هذا الباب ممكن ان ياتي شخص ويقول فلان اوقف وهو ناقض اني ناظر على وقت فنان أو مضره فنان والتمر لا يقلونه المنفلين فأريد مثلاً أن يغير أن هذا الوضع في وقت آخر لأن المنفع أكثر فليس بالناظر أن يتدخل في مثل هذه المنفع وليس لأحد أن يغير الوضع لأنه قد يكون قد تكون المنفع في زمان ليس فيها في المنفع ولا ولكنها في أغلب الألث من المنفع فلا يدود العدف في الأوقات بدايةها إلا عند الضرورة الحقيقية لا تجارى فيها لا يجارى فيها بأهواء الناس ولا بدعواهم كلنا ادعوهم جاليهم فيما يدعوهم بل الواجب المقتصر في هذه المثال عن الضرورة وعلى الحاجة وأن يتحقق القاضي أن مصالح الوقف قد تعطل وأن هذا التعطم لا دخل للناغذ فيه فإن كان له دخل لأن تلاعظ في الوقف تعطل مناسك أول عياذه لله فعل أشياء كسر أشياء أو ضرب أشياء من أجل أن يبدعي أن الوقف قد تعطلت منه فإنه يغرم ويدزمه ضمانها ويعاد الوقف إلى حالته التي كان عليها لأن يده على هذه الحال يد الجناية فالمقصود أنه لا يفكر ولا يفتا ولا يقضى لجواب بيع الأوقاف إلا عند الضرورة والشاجع للفصيل الذي ذكرناه ويصرف ثمنه في مثله تقول رحمه الله ويصرف ثمنه إلى حكم ببواب ديه عرفنا أنه لا يجد بيع الوقف إلا عند الضرورة والحاجة والضرورة والحاجة قال إلا أن تتعطل منافعه فإن تعطرت منافعه وحكم القاضي ببيعه وبه فإنه يصرف إلى مثله فإن كانت مزرعة وجب على القاضي انشئ في خمنها مزرعه مثل هذا واذا كانت عماره وقفت رباطا للسكن من ذلك فانه حينئذ يحكم القاضي بالانتقال الى سكن ماخ هذا السكن ليتحقق به شرط الواقف مثل الوقت الاول الذي حكم في جوار بني نعم على ربنا هو ولو انه مسجد والته وما فضل عن حالته جاز طرفه إلى مسجد آخر فاصدقت به على شفراء المسلمين قال رحمه الله ولو أنه مسجد ولو كان الوقف مسجدا المساجد أمرها عظيم فكل الأوقاف ينبغي المسلم وطالب العلم والعالم والمفتي والقاضي والناس جميعا أن يتصور أن الواقف لم يوقف ولم يتخلى عن ماله غالبا إلا وهو يغفر الثواب من الله سبحانه وتعالى وكثيرا ما تكون الأوقاف من الأموات يعني كثيرا ما تكون من الأموات هم أحوج ما يكونون إلى الحسنة وإلى الثواب وكان بعض العلباء فيما يذكر العقوق بعد الموت يقول من العقوق بعد الموت تأطيل أوقاف الوالدين والتلاعب فيها والتقصير أو الإهمال هذه كرة من صالحة فالأصبه مهلم يهلم النظر في وقف والده الذي أوقف على فعساء أو على الفقراء فالنسلم إذا تصدق بمعرف وقفا فالغالب أنه يرسل ثوابه وأنه يريد ما يكون من الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فالمفادث الحدث على الأجل فيها أفضل ومن هنا لا, لا يجود أن, أن يضيق على الواقف في اتحقاقه لهذا الأجل وطلبه له ويتمثل ذلك في أمور أولها أنه إذا ذنى مسجدين ينبغي المحافظة على هذا المسجد وبقاءه بحاله خاصة إلى أنكم أن نصلي فيه المصلي وأن تتحقق المصلحة المطلوبة من بنائه والمسجد قوي متماسك فلا يجوز لأحد أن يهدنا ولا أن نفتي بتغييره حتى ولو وجد متبرع إذا وجد المتبرع يصرف إلى مسجد آخر أحوج وإلى مسجد لم يبنى كانت العلماء رحمه الله تحدث بينهم خلافات ونزاع الأعرف رسائل كل محس على بعضها فقط في ثقف نسلي هل يبدل أو لا يبدل ثقف نسلي هل يبدل أو لا يبدل لوجود مضرة معينة في الثقف هل هذه المضرة ترخيط تغيير الثقف أو لا ترخيط حتى الذي أثى بجواز كشف هذا الثقف يقيد أنه, أنه, أنه لا يجوز أن يبعشئ من هذا الخشف ولا أن يتصرف فيه بالمناقلة إلا عند الضرورة والحاشف خوف من الله سبحانه وتعالى ومرأة فتجد النسجد مبني هناك يكون النسجد قديم وقد يكون مبنيا بناء مسلحا لكن يريدون أن يكون مبنيا بشكل فخر وأن يكون مفروشاً بالفراش الوثيث وأن يكون وأن يكون فيهتم على حسنة الميت وعلى حقه ويهتم هذا المسجد يبنى غيرها نسج أولها عظيمة ولا, ولا يمكن لأحد أن نسهل بهدر المسجد ولا يمكن لأحد أن نستحي هذا المسجد إلا بخطوة وقضاء شرعية ليست ممكن لكل أحد أن يهدمهم لما أوقفت وصدّلت وخاصة إذا كان الذي أوقفها وبناها مينة ومن هنا حرم الشرع بناء المسجد جوار المسجد وهو مسجد الضرار وأخت العلماء رحمه الله حتى نبعب العلماء يقولون الصلاة لا تصح في المسجد الثامن الذي يضيق ديع المسجد العود وإذا أردنا أن نبني مسجداً كبيراً للجمعة وتضررناه سيؤوم الجمعة فإن أن كان توسيع هذا المسجد بهدن جداله الأخير والزيادة فيه من آخره يوسع بهدن جزء كمان وليس كله كل هذا تعظيم بحجود الله ومحارب الله وإذلك وفظ الله يمكن تهديم المتاجد بأنه من أعظم ما يكون انتهاكا للفرق فلا يجوز بأحد أن يقدم على تغيير نفسك وهجمه وتصرف به إلا بنظل شرقي صحيح من فتوى أو قضاء ولا يجد نفتي ولا نقاضي أن يفتي أو يقضي إلا إذا وجدت الضوابط الشرقية المعتبر للشكم بالنسبة هذا فإذا ما المسجد لا يهدو ولا يتفرق في شيء من أوقافه إلا في حدود الضرورة والحادثة في حكم قاضي أو من له الأمر والنظف هذا المسجد طيب إذا كان المسجد ضيقا يوسع ثم إذا وسع ما يهدم ويوسع ممكن أن يوسع كما ذكرنا بإضافة بناء لا شقنا المثابة ليست محلاً للمظاهرة والمزاهات لابد أن تكون على الصورة فلانية والشكل فلاني لا إذا أوقفت تبقى على بناءها وتبقى على قديمها الحسنة للنية وثواب للنية لأن حتى الرمل الذي وضعت والمال الذي أنسقه على هذا الشيء الذي شير كله يثاب عليه ويثاب عليه مدة بقائه هذا أجر عظيم لا أحد يرضى أن يظهر عليه هذا الأجر لو كان ميتا لا يرضى أن أحد يعدل ويهدي المسجد والحسن الجارية عليه من هذا المسجد فإذا لا يفتد وإلى حديد إلى توصيحته يفتى بقدر الضرورة والحاجة مع أخوة من الله ومراقبة الله سبحانه وتعالى والنظر الصحيح الذي ينبني على المسجد ثم إلى حديد إلى هديه بالكلية فهذه المسألة والإحديد إلى بيعه مسألة مصعوبة فإذا تأفضل المسكب لأن ولم يمكن تجديد ثقفه إن تهدم ثقفه وجدرانه محيدة لا يجد هدم جدرانه إن تهدم ثقفه وأعمدته لا يجد هدم عموجه هذا كل من الإشتاج والله يحب المسكدين وهذا من الإصراف ودعني السلم على من تتعلم بها المساجد وتجد أهل الحي يرغبون أن يجدد المسجد وأن أهل الحي الفناني كأنهم ينافشون هذا وقع حدث لثبت تساهد الفتوى في, في هدم المسجد فلا يجوز التلاعب بحقوق الناس في أبقاهم وبالخص المساجد فليمظر أن يقيد ذلك كما ذكرناه بالضرورة فإذا حتيج إلى هدمه يقيد بالضرورة إن كان الضرر من ثقفه يغير الضقف إن كان تغير الضقف لعبقاء الأعمدة القديمة تبقى وتجدد ولا يناقر بها ولا يحور عنها لأنها موقوفة مسبلة على هذا المستقل ليس فم وجه صحيح فإذا لا يهدد ثقفه ولا يهدد شيء منه فضر عن هذه كله إلا عند الضرورة والحاجة فإن الهدم كله وتعطلت من فعلت الصلافية القدية واحتيز إلى ذمانه فإنه يبنى على أرضه كاملة ولا يجوز أن يمتقط من هذه الأرض شيئا لأنها موقوفة كلها مستدا بالصلافية فلا يجوز أن يغير فيه ولا أن يبدل فيه لأن الوقت للمسجد كان على الأرض كاملا فينبغي أن تبقى وقفاً كاملة دون أن يؤخذ منها أي شيء يضاف إليها هذا فئة أما أن يؤخذ منها فلا لأن الميت حينما أوقف أوقف كامل هذه القطعة وليس هناك قضاء شرعي هنا مضم شرعي يثور لأحد أن ينتقص من هذه القطعة الشيعة وهذه أمانة ومسؤولية ناغرة إلى هدم النسجد فالواجب عليه أن يستكمل جميع قطعة المسجد وقفاً مصدلاً كما شاء واختار طاحل المسجد ثم إذا بنيت وأعيدت فلا أشهد لأن الوقف, الوقف الأرض النظوفة لا قوى فماهيد ولا أراد الجلادة فلا بعش لكن لو كان المسجد في مكانه وحتيج إلى جاء المسجد فالسؤال هل تحذر هذا جواب معنا يمكن أن يقع هذا كما ذكره وبعد... بعضهم رحمة الله عليهم بعض من أهل العلم آه من أمثلاته أن يكون المسجد في مكان ويقوم في هذا المكان الناس يرتحلون عنه وهذا موضوع حتى في الزمانية تكون هناك شركات تعمل في مكان ثم فجأة تتغير أحوالها وتصبح الأمكنها بمهجور وليس فيها من أحد ولا يأتيها أحد وفيها أرض موقوفة فيرفع الناظر إلى القاضي فيفتي القاضي ببيع هذا الأرض مثل المسجد تباه وإلى بيعة يبحث عن مسجد يماثب هذا المسجد ويبنى وتكون الأرض وقفا لهذا المسجد تعبق علماء خاصة يقول حتى عند بيع الأرض عند بيع الأرض ينبغي أن تكون القيمة بكاملها للمسيط بحيث تكون القيمة للأرض والإنبلاد بناء على هذا البتل لا فلن يمكن لأن الوقفية تدرت لكل إن بيعت بيعة الأرض المنظومة فإذا تأخذ مثلاً خمسينئة ويبنى مسجد بخمس مئة أجر تبعونا يقول لا إذا بيع المسجد المعقد يفصل فيه إن كان بناء وأرض والقيمة للبناء والأرض سيقسم للأرض الجديدة ما بين الأرض والبناء لأن الوقفية موزعة عليها وإن كان المسجد قد تهدت فالوقفية للأرض سيجوز أن نأخذ من الغيالي تبرعاً للذناء فلا بأس بالمزاحة فائدة الكلام لو كان لقريباً لمسجد وحكم القاضي بأن هذا المسجد تهدى القاضي بجواز بيح الأرض فالذي بيع الأرض فقط بيعاً لنص مليون مهلاً فأعرضت أن أبني المسجد فجاء شخص وقال بدأ أن تشتري أرضاً بمئتين وخمسين وتبني بمئتين وخمسين أشتري أرضاً بخمس مئة وأبني أنا هذه الأرض مسكداً قام يجب لأن الأصل هو الأرض وسعة الأرض أعظم حواباً للميت وأعظم نصوحة ونصيحة له ففي هذه الحالة اشترى الأرض ويشبب أن يجد من يبنيها يكون الأجر للإثنين لصاحب الأرض ولصاحب الدناء والنسكد لهما ثم إلى نظرنا إلى وقفية النسكد في الحقيقة المال الذي يؤخذ من الأرض المباعة لا إشكال أنه يشترى به ويبنى لكن هنا مسألة وهي التي أشارنا المصنف في مسألة أجزاء النسكد فيما يباع الوقف تباع أرضاً رقصاً لا تباع عند انهدام المسجد بيعاً مجرداً على الأرض إذا وجدت أنقاظ موقوفاً على المسجد يمكن بيعها واستغلائها فمثلاً لو كان المسجد قد تهدم ولكن هناك أعمدة وهناك مواد خامة وجودة في الهدم يمكن استخراجها وبيعها فتباع الأرض على حجة وتباع هذه المواد على حجة ولا يباع هكذا لأن هذا يضيع حقوق الوقف فإذا أفتي بجواز بيع الوقف لتعقل المصالحين ينظر أن ينظر في جميع المال المخصوص الأرض وما عليها ولو كان الجناء ما نادم أن هناك شيئا يمكن بيعه واشتغلال ثمنه في المسجد الجديد أو الزناء المعذب عن الوقف العصري بقي السؤال في مسألة التبرع لبناء النسجد فالمال الذي يدفع لبناء النسجد إذا تبرع شخص فقال هذا, هذا نسف مليون لبناء هذا النسجد بنيا المسجد بعض عن أساسه أو بنيا المسجد وأنفق عليه وكمل تجهيزه لنسف النبرة فما شكم النسف الباقي الحكم عند الضائفة من العلمة الله أنه يصرف إلى نسله السؤال إلى نسله كلمة إلى نسله إذا كان المال مفتوح للبناء يبشت عن بناءه وإذا كان المال الثالب للتجهيز يصرف في تجهيز المسجد يعني ينضب نسجد آخر محتاج إلى تجهيز مثلا لو كان مثلا قاسم هذا مليون لبناء مسجد الخمس مئة ألف لبناءه التشيير والخمس مئة الباقية يفرف نفسها مثلاً بإحلاشه بنارة المحضاءة وكذا والنفس مثلاً بالمكيفات الذي زاد النفس الذي يتعلق بالمكيفات وتبريده أو أستلاجات المكيفات التي مبئت لمنفلحة فالرسك المصليين يؤخذ هذا قدر الزائد لأنه جزة المتفقد نفقته على هذا الوجه يؤخذ هذا القدر الزائد وينصرف من دخله في مقصد اخر ما ينصرف في مقصد اخر في بناء لأن مصلحه هذا المال الموقوف محدوثه وموقوفه على المصره على شيء معين فيصرف إلى مثله من المثال المسائل وبناء على ذلك المناقشه يشترط فيها المثليه لا بد ان تكون هناك من مثل الزوائل كانت مناقلة تامة فالانتقال من المسجد إلى المسجد أو مناقلة غير تامة وهي التي يكون فيها بعض أجزاء المسجد يتصرف الناظر في المال على هذا التشطيل ويعطي كل جهة من المسجد او كل مصحة من مصالح المسجد حقها كاملاً كاملاً ولو أنه غسل ولو أنه مكتب لو إشارة إلى خلاف من مما تتعطل مصالحه أيضا الكتب قد يوقف الميد كتبا لبعض الله بالعلم مكتبا وهذه المكتبات تعطلت مصالحها يجود أن تباع إذا أمكن نقلها إلى موضع لا تتعطل فيه مصالحها فإنها تنقل من أن تكون مقيدة بالموضع المعين أما إذا كان تعطلت بعض المصالحة الأمكان أن يتصرف المجتب على وجه تعود به المناظع في طلاب العلم أو منفعة هذه الكتب في طلاب العلم الواجف على المناظر أن يسعى ذلك على التفصيل الذي ذكره المسجد أثناء يتفصل المسجد كأسان فجميع الأوقاف التي تذكر سواء كانت كتب علم أو كانت مدارئة كانت دوراً أربطة فيها سكن سكن طلاب العلم أو سكن الأيكان أو الأرامي فأنه يففر فيها في نشر السرطين وآلته وآلته كما ذكرنا آلات المسجد والمطارح المسجد الفراس الذي يفرش المساجد ومن ما لا يجل إذا كان في نسجد فراشاً أوقف على المسجد لا يجل أن يخرجه إلا إذا تحطرت مطوحة هذا الفراش حيث لا يمكن أن يجرس علينا وإذا تعفل الشرف وعندما قد يقصرهم ليعادل المسجد فلا يمتساهج إذن هذا هو من آلات النسج أجهزة التبريد أجهزة الإضاءة صناديق التي تعفض يا كتب العلم أو المصاحب, المصاحب نفسها لا يجلس إخراج عن المسجد إذا أوقفت على المسجد معين ولا يجلس تلدالها المصاحب أخر يأتي بعض من المصاحب الجديدة فيأخذ الناس المصاحب الغديمة ويأخذ القيم عن المصاحب المنقطع القديمة ويأتي بهذه لأن شكلها أجنف وأفرط فيسأل بين يجهد العبد الزوجة ويحاسب أن الله سبحانه وتعالى أن هذه الحسنات التي أضاعها على نظرة السبب وهو حق وتبق إلى من يسبق إليه تبق حق وحال بينه وبين هذا الأجل فلا يجيز هذا ولا يجيز السبب من هذا فالناس سبب الجهل من هذه الأصول يعني ضيئوا كثير من هذه الحقوق على أرى طلابهم أن علموهم ويجهوهم لا يجد صبر في آلات المتاجد وكتب المنقفة المتاجد ونحيها مما يقصد منه الأدر والثواب لا يجب صبر فيه إلا على وجهه الشرقي معتباه وما فضل عن حاجته وما فضل عن حاجة المسجد الفضل ما فضل يعني ما زاد ما زاد عن حاجة المسجد في الحقيقة في تفصيل قد تكون الضيادة عن حاجة المسجد مؤقتة يعني مثلا. المسجد يصلى فيه في يوم الجمعة أوقفت عليه عشر مدات من الفراش لأنه في يوم الجمعة يزدح من الناس خارج المسجد فتفرش هذه المدات لكنها وقت المسجد صاضلة عن المسجد في أغلب الأيام لكن المسجد يحتاجها في بعض الأيام يحتاجها في بعض المناسبات مثل أعياد ونحن هذه التسرك كما هي مادة أنه أوقفها وقصد بها هذا المكان في محبة المسدلة عند ذحان الناس ينتبر بها فلا يأتي أحد أنها إلى مسجد فيجب في فرص طفلي وينظر إلى أنها أن كراسي ومصاحي كثيرا في هذا المسجد فيأخذها إلى مسجد آخر لا يجوز لأن فضل الحاجة إذا كان معقّة بوقت لا يجوز الفرص هذا الوقف عن إن من المراد الفضل التام الذي يستغل المسجد فيه عن هذا الشيء استغناءا كاملا يعني المسجد طاقته مثلا خمسة مكيفات عندنا عشر مكيفات هذا استغناء تنه الخمسة الزائدة لا يحتاجين يعني غير محتاجين لحين إذن تصف إلى شخص وقال هذه عشر مكيفات سأخذونها إلى مسجدكم وقفا مني علي لما في المسجد المستحتاج يحتاج إلى ستة وفعلا الزائدة الأربعة مكيفات زائدة زيادة ثامة ثامة في حين تصرف فاضل أن حاجف المسجد وتصرف إلى غير الإنان صرفه إلى مسجد آخر جاء تطرفه إلى مسجد آخر جاء هذا الحضر الزائد إلى مسجد آخر لاحظ أنه ناقله كمنا قبل المسجد إلى مسجد وآخر كان ابن شاهد ورحمة الله يتشدد في فتوى في هذا وكل هذا والله لأن المتشدد إذا كان على عصم الشرعي ضيق الشرع أمرا ما يضم فيه تشدد لأن تشدد الشرع رحمه ولذلك انظر إليه يتشدد ويقول ما تخلت هذا من مسجد فهو يرحم النية ويرحم الموقف الذي أوقف يرى الشخص الضعر المتشدد لكنه في الحقيقة رحمه رحمه وخير كبير ثم يرحم الوساجب نفسها وان يتلاعب بها والناس إذا اخضروا فهم هذه فتاولة يتجزمهم بالضرورة والحادي يشعرون بهيبة المسجد يشعرون بهيبة الألقاف ويشعرون بحرمتها ويشعرون ليست أمورا نهبا لكل أحد ومحلل اجتهادكم لأحد فهذا أبلغ لتعليم حدود الله وتعليم شعائر الله وأبلغ في تقوى الله عز وجل والله يقول ينام الله على حمها ولا دماغه ولكن ماله ولذلك تجد كل من يضيق في مسائل الأوقاف ويعطيها حقها من التحريض والتفهير تجد فتوى من القبول والأمل ما نتجد للمتفتك المتساهد في نتهابنا صلى الله عليه وسلم, وسلم. واضطدقت به على فقراء المسلمين وكذلك اضطدقت به على فقراء المسلمين هذا يقبح في مسائل ممكن أن يصرف الوقف إلى مصارف المسلمين كما ذكرنا فيما لو أوقف وقفاً باطلاً التيها باطلة نوقف يوقف على بدعة يعني بدعة فهذا قلنا قد خرج الشيء عن ملكيتي بالوقف وندحث أن نجد من أوجه الصدقات فنصرف هذا المال إليه ونصرف هذا المنفع إليه مثال ذلك لو أنه أوقف عمارة وخصها في مذهب من المغاربة الفاسبة مذاهب البدأ أو طائفة فحين يقضي القاضي فإنها تصرف لطلاب العيد لأن الذي أوقف قصد جهة من جهة الخير يراد من رأيها الأد فأخطأ الجهة أن يصرف إلى جهة الحق فيحصل مقصود الله وحين يبقى الوظف على ما هو عليه وإعمال العقود أولى من جهنانها ولذلك يصف إلى أشهر الأشياء كما ذكرت من مناقب أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء فضيلة الشيخ ما هي الصفات الناظر والتي ينبغي أن يرتفف بها أثابكم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد صفات الناظر تنقسم إلى قسمين القسم الأول أن يحدد الواقف صفات معينة فيجب التقيب بها على شرق الواقف قال مثلا وأشترط أن يكون الناظر من ذليتي وأن يكون أرشد ذليه او يكون افقهم او يكون اهتدهم بكتاب الله او علمهم بالسنه فاذا اشترط فيه شروطا فيقيد بهذا ان تقيد بهذه الشروط ويلزم من يلي هذا الوقت من اجل تعيين الناظر والقاضي وغيره ان يدخل هذا تتوسط في هذا الاقتسام مقيدة من الواقف نفسه فإذن هذه الاستفاد يزار فيها وينقص منها على حسد أن الواقف وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أوقف جعل النظارة لبنتي حفظه رضي الله عنه وحمد المؤمنين من ذلك فولي نظارة وقفه في الحياة بستانه الذي كان بخيضة ثم صرف الوقتية من بعده إلى بنته فهذا الصرف لم يشترك فيه ذكورة لأنها أنثى ولم يشترك فيه لأن قيدها من بعده إلى لما صرف النظارة بعده إلى بنته قيد المظارة بشخص معين يجب التقييد وهذا عمل وفعل من أعمال الثلاث هو فعل سنة راحلة وأنه رضي الله عنه وأخذ علماء منها دليلا على أن الواقع إذا اشترف شروطا في الناظر يجب العمل بها ولا تسلم النظارة إلا أن توفر فيها للشروط أما إذا وقال أوقفت هذه الدار المساكين والفقراء ولم يتكلم عن الناظر بأنهم بأنه من برية أو من غيره فحميد الأصل أن النظار تكون للموقوف عليهم وقبلنا هذا أن نظارة الأوقاف للأشخاص الموقوف عليهم ما لم يقوموا جهاتا لن يمكن حصوها بحيث يتولوا النظار عن الوقت وضيما هذا المثال ففي هذه الحالة إذا اشتجروا ونظر الطاضي أن يكون الوقت عند بعضهم دون ممكن أن يقيدهم الطاضي وبعضهم دون بعض وتعتبر مسائل النظارة مسائل تعيين الناظر في الأوقات هذه كلها من مهمة القاضي ولذلك البلماء حين ذكروا في كتاب أدب القضاء أن القاضي إذا عدنا في مكان أول ما يأتي إلى هذا المكان يبحث في الأوضاع وينظر في المنظار الذي نريم من الذي يستحق أن يبقى في نظارة ومذلم؟ لأن ربما كان مستحقا في أيام القاضي الأول لكنه لا يستحق في أيام القاضي الثانية فتجد مثلا في كتاب أدب القاضي بإمام الماوربي وكذلك الحدد القاضي يستضر الشيء وصطاب مع شرحه أدب القاضي من سناني ونحرها من كتب القضاء تبصرة الحكام بين الفطرون ذكروا أن ما نسألك أن الضار راجعت القاضي والقاضي ينظر إلى الأصلح للأصلح ولا شك أنه لابد أن يكون عدلا مأمونا في دينه بحيث يكون معروفا بالخيانة ما يكون معروفا بالكذب يكون ممن يرضى في أمانه وديانته تعيدا عن الشدة في الوقف لأن البعض يكون شديدا معروفا بالبخل هذا البخل يضر الضعفات ويضر الفقراء ولربما إذا جاء يصف أموال الوقف أجحف بهم ولا يكون أنيفا يسد الناس ويجتمهم إذا كان الوقف على أيتام وغام وضعف ربما نفرهم من الوقف ونفرهم من, الوقف ونفرهم من الوصول إلى حقوقهم ولا يكون مماطنا يعني معروزهم للمماطة والتسويس لأن هذا يضحر عن حقوق شفوق حقوقهم ولا يكون ضعيفا يعني بشيء إذا جاءت نصالح الوقف لا يستطيع أن يدافع عن الوقف ولا أن ينتج حقوق الوقف لأن إذا اكتبع عن الوقف ماكو أمور لابد كان عمر رضي الله عنه يشتكي الله يقول الله مني أشكي إليك بعث الأمين وقوة الخارج. يعني إذا ظليت إنساناً أميلاً يكون ضعيفاً يستهل عنه فكان يبعثهم من أجل جبل الذكاء فالأمي المحافظ إذا ذهب وجاء أحد يشتكي له أو كذا أخر ثور فتعقلت المصالح لثما فكذا عين الشديد الذي ينتدع الأمر ويحافظ على كان كامل فليكون خائنا فقال أشهر إلى الله ضعف الأمي وقوة خالف ما يكون قوي إلا عنده نعمة تلعب وهذه الحكم الله سبحانه وتعالى فلا كمال إلا له سبحانه وتعالى فالشاهد من هذا المتعين يضار من يوكل أمره إلى القاضي وهو الذي ينظر إلى صلاحه في دينه صلاحه في أمانته ولا يقف الأمر على طوية العداع والأمانة لأن الوقف قد يحتاج إلى ارتفاع شخصية من القوة قوة الشخصية قد تجد شخصا قوياً والوقف بأوضاع يفتقل فيها إلى مثل هذا الشخص أو قد تجي شخصاً أملياً والوقف متهدد يشتاج من يبنيه بالشريد هذه الموقع لا ترجع إلى دقة نظر القاضي والشكمته وأبعد نظره وحسن تصره ولا شك أن أقاضي الناطف لا يزال لهم الله معين وظهير يسبده بإذن الله ويوفقه ويعينه على حسن الاختيار في انتهانه الله بخانه انت فضيلة الشيخ مسافر أراد أن يصل العشاء قصرا فدخل مع مناتهم يصلون المغرب وكانوا في ربعة ثانية فصلى معهم هاتين بقاتين أخيرتين بلينة الرجاء فهل هذا الفعل الصحيح أسلامكم الله السلاء الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن وعناه إما بعد فجمهور العلماء رحمهم الله إلا وجها شاذا ضعيفا عند بعض الأصحاب الشافعين أنه لا تصح المغرب وراء العشاء ولا العشاء وراء المغرب لأن صورة الصلاة المختلفة فلو كان المغرب وراء العشاء فسيتعطل عن متابعة الإنام في الركعة الرابعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإنام ليؤثم به وقال فلا تختلفوا عليه وقد خالف الإنامة وخالف النصة وعارضه من هذا الوسط أما لو كان مصليا للعشاء وراء المغرب فسيتحل الجلوس بعد الركعة الثالثة التشهد الأخير للإمام وهو يفسد صلاة قباعية فإن لا أن يجلس فحين أن يضيف جلوسا كاملا في موضع لم يأبلنه الشرق يجلس فيه لأن الثالثة والرابعة من جشاء لا جلس لنا هنا وإن لا أن مفارق الإمام فيحدث ما ذكرناه إن أنه ولذلك جمهور العلماء من السلف والخلف على عدم اقتداء المغرب بالعشاء كل عشاء بالمغرب وعلى هذا فخلاف ظاهرنا بالاقتداء غير الصحيح ويلزم بإعادة الصلاة الله وحده اسابكم الله قضية الشيء في طبعه الاخيرة وقبيل السلام هل يقرأ المصلي في التشهد الاخير ما يدر الله في هذه المساله وهاني مشهور عند العلماء صحيحنا الله بعض الجلمان يقول إذا صلى المسلوق وراء الإمام اعتد بنفسه لا بالإمام لأن صلاته مع الإمام هي الأولى وفي مثل هذه الحالة لا يتابعه في الباطل دون الظاهر ففي الباطل فالتشهد الكامل ركعة الأخيرة لا يتابعه فيه كاملا لأن المخالفة في الأركان من الله جباله وهو لم يجب عليه التشاهد آخير لأنه ليس في البقل ليس في التشاهد الذي هو ركن والله أوجد عليه التشاهد الحكماً واحداً في الصرع فلم يجب عليه أكثر من تشاهد لأن كلا Pendل legislature ولازم الله صار عنده فت 간ي من متشاهد الأخير وهذا لا يكون به أحد من حيث الأفضل لأن الله فرض عليه رقناً واحداً من التشاهد الأخير ولم يجعل عليه مكرراً فيتابع الإنمان في الصورة إذا انتهى من التشاهد فقال أشهد أن لا إله أشهد أن محمد العبد هو رسول السفد وانتظر سلام الإمام وغطفر ما بينهما كما لو أول الإمام في الثالثة والرادعة من الرباعية في غير الظهر التي ورد فيها النصر في قراءة السورة في الإخلاف فإنه يقتصر على السكوية لأنه ليس تم ذكر شرعي له في هذا الموضوع وعلى أول أنفذتها أيضا لأنه صلى الجنازة وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وطول الإمام في الصلاة بأنه يبقى سا Currentه فالسقوت أولى من البيادة لأنه إذا ثكت عند التشهد التزم الأطر لأنه تشهدٌ قبل التشهد الذي فيه السلام وكله تشاهد قبل التشهد الذي يفيه السلام لا دعاء هذا هذا أطر الشك إن التشهد الذي يضع التشهد للسلام لا دعاء فيه على هذا الأطر ويبقى ساكتا المتابعه للذنان فلا يثبت تشبه الكامل هذا رجب لبعض الضلال للادله التي ذكرناها وهو اقوى رجب هناك رجب سن نقول يتابع الامامه في حال المتابعه ظاهرا وباطنا ويخالف عند المخالف يخالف عند المخالف بناء على هذا هذا القول يقول التشبه الكامل ويدعو وكانه يريد ان يسلم فإذا سلم الإمام توده عليه الخطاب حينئذ بن الفصال فصار صلاةه المنفصلة حينئذ لا قبل ذلك سيزمنه بالمتابعة في هذا وهذا فيه إشكال لأن الإزام بالمتابعة دينه النساء صلى الله عليه وسلم قال إننا جعل الإمام ليؤتن به فإذا كبر فكبر وإذا قرأ حكم ستوح إذا رفع فرقب وإذا رفع فرقب فذكر والواجبات ولم يذكر ما زاد عن أخر والواجب من السنن ونحيها فإنه لا يتابع فيه ولا بأس بسقوته ولذلك لو قال ربنا ولك الحمد من السماوات من الأرض وقال الدعاء الأثور وطول الإنام فإنه يبقى ثائفا هذا كل سكوت للعذر ولا يؤثر به شيء ولذلك إذا سكت لن يضر يعني هو ليس وإذا تكلم فإنه يحتمل أن يكون زائدا عن الأصل واتقاء الديادة أولى من الوقوع فيها إذا شك في شغيتها لأن الاحتياط بها أولى والله أعانى السابق من الأفضيلة من توضأ وراء تحت الثالثين جسدات فهل يعيد الوضوء؟ السابق من الله الوضوء صحيح من الذي تحت الأظهار فيه تفسير تحت الأظهار إذا كان الموضح موضعا لما يغسل كما كان الجن كبيرا وأخذ جدءا من الأصبع المأمور بغسلي هذا لم يصح الوضوء لأن المطالب من ذلك الذي تحت مثل ما يقف في العوازل أن يأخذ العوازل وأضرافه طويلة فإن العوازل يبقى لها قدر تحت الأطفال وغطي جزءا من اليد المعمور بغزها من رأس القصر على المعمور بغزه كامل هذا يؤثر في الوضوء كله فيجب إزالة العادل وإعادة الإعادة من الموضع الذي هي العادل بشرط يحقق شرط الموالاة أما إذا كان الظفر وما تحته من النجاسة لا يمنع محلل للفرق فإن الوضوء صحيح لأنه قد غسل ونسح ما أمر الله بغصره ونسهد فحينئذ يزيل النجاسة ويبسل موضعها لأنها ليست مؤثرة في وضوءه والله إحانا أثابت ملاقضيلة الشيء في قول النبي صلى الله عليه وآله في وآله وآله اللهم باعث بين مضينا خطاياي كما بعدت بين المجدة والمغرب هل هذا قبل أن يقبر الله تعالى نبيره بالمصدر لما تقدم وما تأخر وهل من الحديث أن البنوبة هي التي تجهد الفشوع أسابق الله هذا الحديث يردو أبو هريرة رضي الله عنه الله أبو هريرة أسلم في آخر السنة السادسة عند فتح خيبة وقصته في إسلام المشروع وإنا فتحنا لك فتحا آآ كانت بعد ذلك لزماننا فمن حيث الآية والحديث لا إشكال فيها لأن حتى ولو قرر أنها بعد إخباره الألم ذكروا هذا ذكروا أن الأحاديث التي وردت فيها سؤالا مغفرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قطب دينا تعليم الأمة يعني إيه المقصوص؟ إذا غفر الله له ما تهدى من ذنبه وما تأخر بعض العلماء يقول تكون تعليماً للأمة وبعض العلماء يقول تكون درجة زائدة له لأنه إذا استغفر المستغفر ربه وقد غفر الله وليست عنده ذنوب بدل بالاستغفار درجات فالاستغفار على كل حال مسألة وهو مثابع للاستغفار فليس في هذا إشكال أبداً سواء كانت قبل المغزرة أو بعد المغزرة فهذا ليس بمؤثر لأن قصد التعليم موجود وزيادة الدرجة الموجودة وأيما كان عين النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل خلق خلقا خلق من الله والتجاء إلى الله باعتصان بالله سبحانه وتعالى ولو وقع عنه ذلك بعدها لسه ما صرف الله له فإنه تعليم بكل عرض صالح إلا يستقر بصلاحه وأن يكون واثقا بالله سبحانه وتعالى كثيرا الزلة لله في النزلان إذا كان أكرم خلقي على الله عز وجل ومع ذلك يسأل المغفرة ويقول للصديق الأمة لما سأله دعاء يدعو به في صلاةه اختار له النبي صلى الله عليه وسلم دعاء المغفرة لأنه إذا غفر الله للعبد ذنبه كثره شر الدنيا والآخر كل البلاء مثلا ما أصابك من سيئة فمن نفسك وما أصابك من سيئة فمن نفسك الشروب كلها من الزنوب ولذلك لما وقف عليه السلام في الصلاة في هذا الحديث قال اللهم داعج بيني وبين خطارياني لأنه يستقبل الصلاة التي هي أعظم المواقف وأعدلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى وهو موقف الصلاة فعلم الأمنا أن ابعوا بهذا الدعاء لأنه ربما وقف العبد في صلاةه في حال بينه وبين الخشوع ذنب من الذنوب وربما حال بينه وبين قبول صلاةه ذنب من الذنوب فربما حال بينه وبين ساعة الإجابة وصاعة القبول للصلاة دمد من الجنوب فيسأل اللهم مباهد بينه وبين أسلام الخدنان ويسأل الله مباهد بينه وبين سبب الحرمان فيسأل الله مباهد بينه وبين سبب الزلة والقلة والصاقة ودماغ الدين والدماء والأخر وهزم قدم شغل عظيم ودعا به فلما تعلم صدقكم ان أن يعلمه دعاء يدعو به مرات قال اللهم قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلم كثيرا إذا كان صدقكم ان يطول اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا الله اكبر اللهم محمد رحمني انسان اذا نظر الى مثل هذه هذه احاديث تحتاج الى تامل الى وقفات دعاء لاستاح هذا الدعاء العظيم ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاحه اتى في خطبته خطبه الحاج فكان يقول ونعوذ بالله من شرور الخطايا فاستعاذ بالله من شرور الشيطان استعاذ بالله من شرور الخيبه ومن شر الدلاء وهو الذنب ونعوذ بالله من الفتنه ونعوذ بالله عز وجل الذي لا حسد ولا انتجاه الا به انتها سبحان اليه هو تعالى من شرور عنفسنا فذنب كله شبه بلاء فدعاء عليه الصلاة والسلام وغفرت الزنب الصالح للأعز والسعليم للأم وكأنه منبه على خطر الزنب وأنه ينبغي للأمة دائماً أن تكون الاستغفار ومن من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عام وقل لا أن تجد إنساناً يكثر من الاستغفار إلا وجدته في رحمه ان كمل استغفاره كملت رحمة ربه له فالمستغفر بلسانه لا ي expandر بلسانه وقلبه ومستغفر بلسانه وقلبي مستشعرا لعظمة برفه لا الذي بذلك لكن الله عظمة الله عن اسعاره لعظيم التفريق في ذلك الله باستغفر ابنه أن calculus يفهم sino الذي أعطى أن يكون ما كان وأنه ينبغي أن يخ Bing وأن sockاء الله عثم العفوة Kü Pinterest كل يختبون خالف حالات Parks لصلاح دينه والدنياه وآخره فهذا الدعاء دعاءه اللهم باع الديني وبين خطاياه كما بعدت بين المشرك والمغرب والمشرك والمغرب ليش بنيها ضرب المسلم به من المثل الله عز وجل أن في عجمة من الذنب والخطيئة فهذا الحديث كما ذكرنا إلا أن يكون تعليما للأمنا ويكون استبهارا حقيقيا أو يجب علينا الله ويكون عليه السلام تكون له بذلك درجة باستغهار ويكون تعليما لأمته صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه